فَلَمَّا جَهَّزَهُم بِجِهَازِهِمْ جَعَلَ السِّقَايَةَ فِي رَحْلِ أَخِيهِ ثُمَّ أَذَّنَ مُؤَذِّنٌ أَيَّتُهَا الْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسَارِقُونَ قُولُوا وَاقْبَلُوا عَلَيْهِمْ مَاذَا تَفْقِدُونَ ق نَفْتِدُ صُوعَمَلِكِ وَلِمَ جَ أَبِهِ حمْلُ بَعيرِ وَأَنَ بِهِ زَعم ق تَ اللَِّ لَ قَدْ عَِمتُمُ مَا جِينَا لِنُفْسِدَ فِي الأأَضِ وَمَا كَُّ سَارقين قَالُوا فَمَا جَزَاؤُهُ إِن كُنتُم كَاذِبِينَ قَالُوا جَزَاؤُهُ مَنْ وُجِدَ فِي رَحْلِهِ فَهُوَ جَزَاؤُهُ كَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ فَبَدَا بِأَوْعِيَتِهِمْ قِبَلَ وِعَاءٍ أخيه ثم استقرجها من وعائي أخيه كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ قَالُوا إِنَّ يَسْرَقُ فَقَدْ سُرِقَ أَخُوهُ مِنْ قَبْلُ فَأَخَرَّهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ قَالَ إِنَّكُمْ تُمَارُونَ شَرًّا مَكَانًا وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَصِفُونَ